فإذا كان الشهر الحوم فقتل المشركين حيث وجد سمورهم وقدورهم وحضورهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الله غفور ركيم وإن حد من المشركين اتجارك فأجله حتى يسمع كلام الله فأجله حتى يسمع كلام الله كن أدنبهم آمن ذلك بأنهم قوم ما كيف يكون للمشركين أهز عند الله وعند رسوله إلا, إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لهم فاستقيموا لهم إِنَّ الله يحفظ المستقيم كيف وإن يظهر عليكم لا ينقوم فيكم إلا هو ولا همه يرضو لكم بأسوادهم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاتقون اشتعوا الله ثمنا قليلا سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون انهم ساء ما كانوا يحملون لا يرقبون في مومنة وإنه ولا فيم وأولائك هم فإن الصلاة وأقاموا الصَّلَاةَ وآتموا الزكاة فإسوالكم في الدين ونقصل لآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيها من أهلهم في دينكم وقعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكبر إنهم لا أيمان لهم لأنهم ياتهون ألا تقاتلون قوما نجتوا أيمانهم وهموا وهموا بإخلاق الرسول اذا شاؤوا فضووا احق قال جمشور فضووا احق قال اذا شاؤوا ان كنتم من المؤمنين عاتلهم يهذبهم الله بايديهكم ويظهر ويظهر وينصركم عليهم ويسبطور قوم المؤمنين I ask Allah for His mercy, O my Lord, I ask You for Your mercy, O my Lord. I ask Allah for His mercy, O Allah, الله عليم حكيم أم حسب تنور أن تتركوا ولما يعلم عن حسب سبو أن تتركوا ولا نعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يستخدوا, ولم يستخدوا من رسول الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليده والله خبير بما تأملون ما كان للمشركين أين يعمروا مساجد الله Wa taajimullahi shani min ala husnir bil kubur, wa kana lil mushkilayyah wa taajimullahi shani min ala husnir bil kubur. Ula ila haqalahu wa minna wa ما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله واليوم لا آخر وأقرار الصلاة وآشى الزكاة ولم يخشى إلا الله فأسى أولئك سبيل. أجعلتم سقاية الحاس وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهدل قوم الظالمين فَإِنَّ الَّذِينَ وَهَدُوهُ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وأولئك هم ومشرهم ربه برحمة منه ورضوال وجنات لهم فيها, فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا الذين آمنوا لا تتخذوا آلهه لا تتخذو آلهه سواهم هو وليي احق الضلالين ومن يتولهم منهم فاولئك هم الظالمون Wa كان aala u wawalai waibwalaalan kuan wa zuga a na suku وفجاة تخشون فجادها وحساس تغزونها أحف إليكم, إليكم من الله ورسوله وشهاد وشهاد في سبيله فترسقوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهجل قوم الخاتقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم نُسَلِّطُ عَلَيْكُم رَّحْبَتَكُمْ كَذَا ظُلْمًا لَّمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا فَلَنُذِيقَنَّكُم شَيْئًا أَوْ عَذَابًا عَلِيمًا وَلَمْ يَجُبْ ثم أنزل الله فكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل لم تروها الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من ذهب ذلك على من يتارى. والله غفور والرحيم. وننجد انما المسيئون اسدوا كلا يا الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامل هذا وان خفتم اين تنفثوا فيعنيكم الله من فضله ان شاء إن الله علم حكيم عاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يبيهون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يحقوا حتى يحقوا الجذية أي يدين وهم صادرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت الرصار الله ذلك قوله باطفالهم يضعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله انا اتخذوا احتراما قالوا نور من دون الله والمسيح ابن مريم ولا أمروا إلا ليحبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوالهم ويأبى الله إلا أن, أن يكم نوره ولو كره الكافلون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليطهره ليظهره علي السير كله ولو كره المشركون